هو رسول وكان ربانا عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما آتى أنزل إلي اتلموا بعلمي والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَعَصَوا لَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْجَنَّةُ وَلَا يَهْدِيهِمْ إِلَّا الْعَذَابُ الْمُهِينُ إِلَّا قَرِيبٌ جَهَنَّمُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا هي السير يا ايها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم فامنوا خير لكم وان تكفروا فان لله ما في السماوات والارض وكان الله عليما حكيما